بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزْلٍ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ آيَةٌ فَظَلَّتْ عَن قُوْمٍ فَظَلَّتْ عَن لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَنِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يروا إلى الأرض كم أنبدنا فِيهَا من كُلِّ زوج كريم إن فِي ذَلِكَ لآية وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالعَزِيزُ الرَّحيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى نِئِلْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِهِ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٍ فَأَرْسِلْ فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا, فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجر قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن قَالَ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 قالوا لا ضير قالوا لا ضير ان الى ربنا منقلبون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 وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِضُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِضُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ فَأَخْرَجْنَا هُم مِن دَنَاتِهُنَّ وَعَيُونٍ وَكُنُوا ذِمُّ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين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 قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كَذَلِكَ يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون الا تخذن يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون إِلَّا من اتى الله بقلب سليم واذرفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين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 فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ جَمْعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذًا سَوَّيْتُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ دَبَّارِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أمدتكم بأنعام وبلين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خُلُقُ الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فِي الأرض وَلَا يصلحون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فِي الأرض وَلَا يصلحون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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْجِزَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْدَمِينَ فَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 افا بعذابنا يستعجلون افر ايت ان مدعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون افر ايت ان مدعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا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 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ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 وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي يقلبون.